بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه كذبت ثمود وعاد بالقارعه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 فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لِنَجْعَلْهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَعِيَهَا أَذِنٌ وَعِيَه فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ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 فأما من أُوتِيَ كِتَابَهُ بِعَمِينِهِ فيقول ها, ها أُمُّ قَرَأُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ